احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين إذا احتاج الحاج لتغطية رأسه في مزدلفة من شدة البرد ماذا عليه إذا احتاج الحاج أن يغطي رأسه في المزدلفة لشدة البرد لا حرج عليه في ذلك ولكن عليه أن يفدي ثدية الأذى ولا يبقى متحملا الهواء البارد مما يعني قد يسبب له مرضا أو اعتلالا في صحته، بل يغطي رأسه ولا حرج عليه في ذلك ويفدي فدية اذى وهو مخير بين أمور ثلاثة أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاتا مثله مثل الصحابي الذي كان اشتد عليه اذى رأسه بسبب القمل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يؤذيك هوام رأسك قال نعم فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه مع أن حلق الرأس من محظورات الاحرام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية الأذى مخيرا بين أمور ثلاثة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة كما جاء أيضا في الآية الكريمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذه تسمى فدية الأذان نعم حسن الله ليكم يقول هذا السائل قدمنا من الجزائر ولم ندري وجهتنا أتكون أو ولم ندري وجهتنا أتكون إلى المدينة أم إلى مكة ولما وصلنا إلى الميقات نوينا العمر واشترطنا إن حبسنا حابس ونيتنا في ذلك أي إذا ذهبنا إلى المدينة فإننا نتحلل فهل هذا جائز الذي يظهر أن هذا العمل غير صحيح لأن هذا لا يعتبر حابس ولا يعتبر صد أو مانعا من الذهاب إلى المسجد الحرام وإنما تحويل للطريق فالصحيح أنه يبقى على إحرامه وياتي الى المدينه باحرامه ويبقى محرما الى ان يذهب الى مكه نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجوز للحاج المتمتع ان يزور جده لقضاء بعض الحاجيات بعد عمرته وقبل حجه نعم اذا احتاج الى ذلك او اصبح له حاجه الى ذلك لا حرج عليه في هذا و ما دام سفر إلى جدة فهو داخل المواقيت فهو داخل المواقيت يرجع إلى مكة وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحج في مكانه في مكة وفي سكني يلبس إحرامه ويلبي بالحج نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أوصاني صديقي أن أعتمر على أبيه المتوفى ماذا أفعل جزاكم الله خيرا النيابة في الحج أو العمرة جائزة فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وقبلت منه ذلك فلك أن تعتمر عن هذا الذي طلب منك أن تعتمر عنه نعم يقول هذا السائل هل لنا أن نغتسل في الفندق ونلبس الاحرام ثم بعد ذلك نتوجه إلى ذي الحليفة وننوي الاحرام من هناك لكم ذلك الأمر في هذا واسع في ما يتعلق بالاغتسال ولبس الاحرام سواء كان ذلك في الفندق أو السكن او أخرى الى الميقات الأمر في ذلك واسع نعم تتكرر الاسئله كثير عن الحزام الحزام تكلمت عنه انه لا حرج في لبسه أيضا محفظة النقود التي تكون مشدوده مع الحزام ولو كان في الحزام خياطة لا يؤثر ولا حرج في استعماله أيضا الحذاء الذي في القدم إذا كان في خياطة أيضا ساعة اليد إذا كان فيها خياطة هذا كله لا يؤثر ومر معنا أن المخيط الذي ينهى عنه المحرم ما كان على جملة البدن كالقميص أو على بعض البدن كالفنيلة والسروال نعم وهذا يسأل عن حكم سقوط شعر اللحية من جراء تهذيبها بالمشت مرة معنا أن الحاج حال إحرامه يتجنب تعمد إسقاط الشعر شعر الرأس أو شعر اللحية يتجنب تعمد ذلك فإذا كان حكه يؤدي إلى ذلك أو أيضا تهذيبه يؤدي إلى إلى ذلك، فيجتنب فـ إسقاط شعر رأسي أو شعر لحيته، نعم. يقول هذا السائل أحسن الله ليكم، لا يتيسر لنا المبيت بمنا، فهل نستطيع أن نبيت في العزيزية؟ المبيت بمنا واجب من واجبات الحج. المبيت بمنا واجب من واجبات الحج، فلتحرص على. الاتيان بهذا الواجب عملا بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله وإذا ازدحمت منى ولم تجد مكانا لتبيت فيه فتبيت في أقرب مكان من منى أقرب مكان من بحيث تكون اجتهدت فعلا التبيت بمنا فلم يتيسر لك فلا حرج أن تبيت بأقرب مكان من منا سوان إلى جهة مكة أو جهة المزدلفة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل إذا حاضت المرأة يوم عرفه ماذا تفعل؟ المرأة حيضها لا يعوقها عن المضي في حجها والاستمرار فيه وتقوم مثل عموم الحاج بأداء أعمال الحج من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء ومناجات ورمي للجمار وتقصير أو أخذ من الشعر قدر الأنملة كل ذلك تفعله لكن طواف الإفاظة الذي وركل من أركان حجها تؤخره إلى أن تطهر فتبقى إلى أن تطهر ثم تأتي بطواف الإفاظة ويتم بذلك حجها لأن من شرط الطواف الطهارة. نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل تركت علي شيئا من الدين في بلدي وأنا متعهد برده بعد عودتي إن شاء الله وأوصيت عائلتي بذلك لكن أجد في نفسي حرج فهل هذا يؤثر على حج؟ أرفع الحرج من اليوم. أرفع الحرج من اليوم. اتصل بأهلك وقل سلم الدين لصاحبه ويرتفع الحرج. نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل من لا يستطيع أن يذبح الهدي فعليه بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم متى تبدأ هذه الأيام وهل تصام متصلة أم يجوز قطعها هذه الثلاثة أيام تصام إذا دخل في الحج مثل في اليوم الخامس والسادس والسابع ولا يلزم ان تكون متصلة لو صام يوم وافطر يوما لا حرج في ذلك وكذلك السبعة التي في البلد لا يلزم ان تكون متصلة المهم أن يصوم سبعة أيام سواء كانت متصلة أو متفرقة الأمر في ذلك واسع هذا ونصر الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يحب وارضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أولو وآخرا سره وعلنا اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب ن الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين والعموم المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها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 أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.